بسم الله الرحمن الرحيم، والصفات صف، فالزجرات زجرا فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لا واحد.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 فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّهُ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينِ الْلَّازِبِ بَلْ عَجِبَتْ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ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 الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسهولون ما لكم لا تناصرون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 إلا عباد الله المخلصين هؤلاء لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين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 إنهم لا آكلون منها فمالئون منها البطن، ثم إن لهم عليها لشوب من حميم، ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم، إنهم ألف آبائهم.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 ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وآرون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وأتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهرُون، إن كَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ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 إنا كذالك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنَّهُ قلَّ مِنَ المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزاً في الغابرين ثم مَدَّ مَرَنَ الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالْلَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذْ أَبْقَى إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونٌ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 أَم قَالُوا قَنَ الْمَلَائِكَةُ تَأْنَاثٌ وَهُمْ شَاهِدُونَ فَلَا إِنَّهُمْ مِنْ أَبْكَهُمْ لَيَقُولُونَ مِنْ أَبْكَهُمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّه وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإن أنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاطنين إلا من هو فاعل الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإننا لنحن الصافون وإن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 فبعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عم ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين